كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم.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 كلا إنهم عب ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قُلْ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ فِي عِلِّيٍّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيٌّ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ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 ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضار